مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفرة من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شرَّ كلا لما يقض ما أمره فَالْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ إلَى طَعَامِهِ أَنَّ أَصْبَابَنَا الْمَاءَ أَصْبَابَ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَقَ فَالْبَطْمَ فيها فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقُطْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ قُبْلَبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يوم فر المرء من أخيه وأنمي وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يوما إذ شأن يغني أجوه يوما إذ مسفرة ضاحكة مستبشرة.